ثم قال المعلف القصص والقص قال المعلف القصص والقص لغة تثبع الأثر كما قال الله تعالى عن موسى وفتاه فارتد على آثارهما قصص يعني تثبعهم الأثر وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا انتمت الاخبار الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا انتبه. الإخبار عن قضية لها مراحل يتبع بعضها بعض. وعلى هذا لو قلت جاء زيت تكون قصه لو كنت واحد من الناس تعال ابا قصة عليه قصه ليش رايك ويظن انها صفحات تفضل قائمه تكون قصه ولا لا ليش ما هي قضيه ولا ذات مراحل لا بد تكون قضيه ذات مراحل يتبع بعضها بعضا وقصص القران أصدق القصص الدليل قوله تعالى ومن اصدق من الله حديثا وذلك لتمام مطابقه هذا الواقع والله لما اخبر الله به اوقد عندنا مما شاهدناه باعيننا لان ما اخبر الله به لا يعتريه لبس وما شاهدناه باعيننا قد, قد يعتريه لبس قد يرى الانسان الشيء المتحرك ساكن او الساكن متحركا فلا أحد أصلق من الله الحديث. إذا القصص الوالد في القرآن كلها حق وصدق ليس بها مرحل بوجه من الوجود وأحسن القصص أيضا أحسن قصص في أسلوبها وفي سياقها وفي آثارها وفي لجة قراءتها قال الله تعالى نحن نقص عليك احسن قصص في إيش شيء فيما اوحينا اليك هذا القران وذلك لاشتمالها على اعلى درجات الكمال في البلاغه وجلال, وجلال المال والثالث وأنفع القصص لقول الله تعالى لقد كان في قصصهم عبر، فهذا اثر عظيم ان يعتبر الاسلام بقصص هؤلاء اذن هي انفع القصص فاشتملت على ثلاث اوصاف اولا الصدق والثاني الحسن والثالث النفع والتاثير فهي على هذه المنزلة العالية من القسط ولذلك يحسن بالواحد مننا أن يأخذ قصة من القسط يتتبع بتفسيرها ومعناها الإجمال وفوائدها وما تتضمنه من أحكام وحكم يعني لو عودتم أنفسكم هذا حصلتم خير كبير لا. لانه كما سمعتم صدق حسن ونفع وذلك لقوه التأثير في اصلاح القلوب والامال والاخلاق انظر خطاب ابراهيم لابيه محاورة لابيه قال ابراهيم لابيه يا ابت اني قد جاءني من العلم ما لم يأتي ما من العبارة أنك وانا وأنا أعلم منك لكنه تحاشى أن يقول هذه العبارة لأنها شديدة على الاب وربما تنفر فقال قد جاء لي من العلم ما لم يأتبع وهذا بمعنى أيش بمعنى أنا أعلم منك والتفنن في الأسلوب ومراعاة الحال هذا أمر له وزن ذكر أظلم في غداء الفجر أن أحد الخلفاء رأى رؤيا أن اسنانه قد انقلعت كل اسنان فاهتم لهذه الرؤيا وقال أئتوني بعابر فأتوا إليه بعابر فقال ما تقول في هذه الرؤيا؟ التي أبغتنه، قال أقود إن حشيت ستموت كلها، والشغوط يعني أه من منعج ما أدري ودارها الكلام ولا لا، أنهم هس الملك وقال أضربه، أضربه لأنه روى كل حشة تروح مشكل، هات وعاب الآخر، فأتوا في هذا الآخر وقال ما تقول. قال اقول ان الملك سيكون اطول حاشيته عمرا بارك الله فيك هذا هو اعطاه جاء والمعنى الله, الله.